يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشرون. Inne mennään, ne joe, minne se joo, tonni di, a, zunen laddin, e mennään, wala i illa bi izni le, Allah يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما ذكر الله تبارك وتعالى علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه عليهم وأن يعني بصره نافذ فيهم وسمعه كذلك يسمع أقوالهم ويرى أفعل لهم بين الله عز وجل صنفا من الناس وهؤلاء هم من أهل الكتاب نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى والنجوى هو التناجي الكلام الذي كانوا الكلام الذي كان بعضهم يسوله إلى بعض وكانوا, بعضهم الى بعض وكانوا يتناجون بالاسم المعاصي والفجور والعدوان الاعتداء على غيرهم ومنها معصية النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بعضهم بعضا بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وبمعاداته والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك قبل ذلك لذلك أنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى من قبل ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول والاستفهام هنا للتعجيب للتعجيب من من حال هؤلاء هؤلاء هم اليهود كما يعني ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين فاليهود نهاهم النبي صلواته الله وسلامه عليه عن النجوة النجوة الكلام الذي كان يسوه بعضهم إلى بعض كان بعضهم يتحدثوا إلى بعض بالمعاصي والفجور ويوصي بعضهم بعضا بالعدوان هنا ثم العدوان لما نهوا عنه لم الامتظر إلى الذين نوع عن النجوة من الغرض بالتعجيب من حال هؤلاء نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ثم يعودون لما نه عنه يعودون مرة ثانية كلما نههم النبي عليه الصلاة والسلام والفعل المضارع يدل على التجدد ثم يعودون لما نه عنه ويتناجون بالاسم والعدوان اسم المعاصي والفجور والعدوان اعتداء على الصحابة وعلى المؤمنين وعلى المؤمنات ومشقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته لذا قالوا معصية الرسول يعني يوصي بعضهم بعضا بذلك وإذا جاءوك ومع هذه الطوام التي كانوا يفعلونها واليهود قوم بهت هم عداء الأنبياء لم يسلم من اليهود نبي قط حتى رب العالمين سبحانه وتعالى لم يسلم من أذى اليهود اليهود آذوا الله سبحانه وتعالى سب الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إذن هم قوم بهت فلم يسلم منهم نبي قط وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاء النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قالوا بدأ من أن يقول التحية التي حياه الله بها والتي أمر الله عز وجل أن يحيي أمر المؤمنين أن يحيي بعضهم بعضا وهي السلام عليكم كما قال جل وعلا في تحية أهل الجنة تحياتهم فيها سلام وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله يلون القول ويخرجون القول في صورة السلام لكنه المقصود بذلك إجرام للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم بدلا من أن يقولوا السلام عليك يقولون السلام عليك السام بمعنى الموت ودعاء على النبي صلى الله وسلم عليه وسلم كما ثبت في ذلك في ك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حين جاء نفر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا السلام عليك رسول الله فقالت عائشة رضي الله عنها السلام السلام واللام واللعنة عليكم معشر شر يهود فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالت الرسول الله أو أول امتى إلى إلى ما قالوا قالوا ووووأو أو, أو, أو ما يعني أو ما طرين أو, أو, أو, أو قال لم تري إلى إلى ما قلته فإنه استجاب لنا فيهم ولا يستجاب لنا يعني لهم فينا نبي صلى الله عليه وسلم وهذه هو ال ال ال على أهل الكتاب نه يقال لهم عليكم إذا هؤلاء اليهود كانوا كانوا أذونا النبي صلى الله وسلامه عليه كم أذوه قبل ذلك في يعني يعني ووواتهمه في يعني أقوالهم وفعالهم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم يعني كل واحد منهم يقول في نفسه وفي مجالس مخصصة لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما بما بما يعني بما نقول والله جل وعلا سطر عليهم ذلك في في كتاب الكريم ويقولون في أنفسهم يعني الفعل المضارعون يدلوا على النوم كانوا كان هذا ديدا لهم نعم لو كان لو كان يعني لو كان هذا لو كان النبي عليه الصلاة نبيا لعذبنا الله بما بهذا لذا قال جل وعلى حسبهم جهنم حسبهم يعني يعني كفيتهم جهنم حسبهم جهنم يصلونها يقصون حوا وشدائدها نعم فدئس المصير فمئس المصير ومصير هؤلاء المجرمين وهذا كلام محكي عن ال... عن اليهود نعم وهذه طبيعتهم المكر والدسائس والحيله وينطعن في النبي صلوات الله و يعني وسلامه عليه وإنما ساق الله عز وجل ذلك عن اليهود تحذيرا ل للامه من أن ينسجوا يا من أن يسيم من ان يتشبه بهم في أدنى شيء وتحذير لهم من من فعالي هؤلاء لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تركبوا الناس سنن من كان قبلكم شبما بشب وزراعا بزراع يعني كل شيء في الامم التي كان قبلنا ومنهم أهل أهل اهل, أهل الكتاب سيكونوا في هذه الامه شبرا بشب وزراعا بزراع يعني سيكون أي شيء يحدث في عنده أولئك سيحدث في في هذه الأمة. قال رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فمن الناس إِلَّا إِلَّا أُولَائِكَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا هذا تحذير من الله عز وجل لعباده المؤمنين. لذلك الآية التالية مبشرة، بس هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى عداوتهم لرب العالمين وأنهم قوم قوم بوهت لا عهد لهم. كلما ناهوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعهدوا بعدم بعدم فعل ذلك عادوا إلى ما هم عنه سمي يعودون لما نوعنهم قوم بهت نق... يعني نقاد لل... لل للعهود لا عهد لهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه فلما بين الله جل وعلا حال اليهود تجاسق لعباده المؤمنين الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المؤمنون في مناجتهم وفي كلام بعضهم لبعض لأن المؤمنين ليسوا كغيرهم فقال جل وعلا يا أيها الذين أمر خطابهم بخطاب الإيمان ليدل على أن ما سئمونهم به هو من من مقتضيات الإيمان ومن نقاماته يا أيوا الذين آمنوا إذا تنجيتم لا ت... لا يكون نجواكم كنجوى غيركم والتنجى هو الكلام الذي ي تي... الذي يصبو بعندكم إلى نجوى الكلام الخفي نعم على على على أن الله جل وعلا قال لعباده قبل ذلك أم يحسبون أن لا نسمع صلهم ونجواهم بلا أي بلا نسمع لديهم يكتبوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبذ والتقوى هذا هو الأدب الرفيع الذي أراد الله عز وجل أن يتأدب به المؤمنون أن أن يعاقب الله جل وعلا في في في أقوالهم وفيما يجهرون من الأقوال وفيما يسمون منها فلا تتناجوا بالاسم والعدوان كما فعل من كان قبلكم من, من, من, من الأمم البائدة والاسم المعاصي والفجور والعدوان الاعتداء على الناس والكيد لهم والتدبير والمكر بهم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ما الفرق معه ما العدوان من الاسم لكن إذا, إذا جمع الله بينهما Latv فيختص الإسم بالمعاصي التي تكون في نفس الإنسان والعدوان الاعتداء على الغيث فلا تتناجوا بالإصم والعدوان ومعصية الرسول لأن هذه ليست أفعال المؤمنين هذه أفعال الكفرة من أهل الكتاب وتناجوا بالبر والتقوى وهذا هو, وهذا هو الأدب الرفيع في التناجي أن تكون أقوالكم وأفعالكم كلها مضمنة في, في, في القرب من الله جل وعلا وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر المعروف والنهي عن المنكر والبر هو اسم جامع لجميع أنواع الخير وتناجو بالبر والتقوة البر هو اسم جامع لكل ما, لكل ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم والتقوة تقوى الله يسير عندكم بعضا بتقوى الله عز وجل تقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط من الله وقاية وسترا بالتزام به تنفيذ أوامره واشتنابن وهي فهذا هو الأدب الذي أدب الله به عباده المؤمنين فلا تتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجون بالبر والتقوى، ثم ذكرهم بأنهم صائرون إليه لا محالة واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله احذروا سخطه وغضبه إن خالفتم أمره و. لم تشتنبون ايا. وطالما انهم الي يحشرون اي يجمعون كما كما كما قال جل, و جل و كما قال الله جل وعلى قل ان الاولين والاكرين لمجمعون الى ميقات يوم معلوم. نعم? يوم يجمع الله الوصل. واتقوا الله الذي اليه تحشرون. يبقى طالما انك ستعلم انك ستحشر اليه يبقى تعلم بانك مسؤول ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فعلت لماذا تنجيت بهذا لماذا قلت ذلك إذا هذا هو, هو, هو الأدب الذي أدب الله به عباده المؤمنين لا يمكن أبدا الإيمان يمنع المؤمنين أن يناجي بعضهم بعضا بالمعاصي والفجور والاعتداء على الناس والكيد لهم والإيقاع بين المؤمنين والمكر بهم ومعصية الرسول لا يمكن لا يمكن أبداً خسار الإيمان تأبى هذا الإيمان يأبى إلا, إلا أن تكون المناجات بين المؤمنين هي في في الطاعة وفي الإحسان وفي البر وفي إعانة الناس وفي تقوى الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمانوا وليس بضاضهم شيئا إلا بإذن الله إنما النجوى إنما في اللغات أسلوب حصر إنما النجوى النجوى على هذه الطريقة النجوى اللي النجوى اللي هي والعدوان ومع الرسول هذه هذه هي من يعني ألعيب الشيطان وهذه هي من من شرك الشيطان الذي يوقع ومن حبائل الشيطان الذي يوقع فيها الناس إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وطبعا كانت اليهود يعني إذا مر بهم أحد من المؤمنين تناجوا بينهم فكان ذلك يعني يسر بعضهم إلى, إلى بعض بالقول فكان ذلك يحزن المؤمنين لأنه يظن بأنهم يدبرون مكر ودسائس وعمومي اليهود هم أهل مكر ودسائس كلما أقضوا نارا للحرب أطفائها الله واسعونا في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فاليهود هم دأبوهم هكذا تدبير المكر والدسائس والخديعة وإشعال الحروب في المناطق وإشعال الحروب عند المسلمين هكذا دأبوهم كلما أقضوا نارا للحرب أطفائها الله إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين أمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وهنا يطمئن الله المؤمنين بأنكم لا تحزنوا من هذا لأن هذا الذي أفعله الشيطان كما قال جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف شيطان كيد بالمؤمنين ضعيف فمثل هذا فيطمئن الله المؤمنين بأنه لن يضركم بإذن الله سبحانه وتعالى هذا التناجي بينهم وهذا التدبير وهذا الكيد وهذا المكر بينهم لن يدركم بإذن الله جل وعلا وليس بضرر شيئا إلا بإذن الله لأن نواصي العبادي بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بإذن الله عن وجل وهذا فيجعل يجعل المؤمن دائما مطمئن القلب يعني واثقا بالله سبحانه وتعالى مهما كانت الدسائس والمكر الآن التي تحاك للمؤمنين وطبعا هناك غرف دولية الآن بتحيك المكر والدسائس لل... ل... للمؤمنين ليلة نهار غرف دولية بالفعل تدبر ل... ل... للمسلمين ولأهل ل... السنة بذات أهل السنة بذات الآن يعني... يعني مقصودون بالمكر والدس... وال... والخديعة نعم وتحالف عليهم قوى الغرب والشرق الحقيقة ومعهم هؤلاء المجرمون من النصيرية والروافط ومن منافق العرب كلهم الآن يتحالفون على على الإسلام وهم يعدون العدة في ظنهم لقضاء على الـ على الـ على, الـ على, الـ على الإسلام وقضاء على أهل السنة والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم والإسلام هو دين جميع الأنبياء والمؤسرين سلواته الله وسلامه عليه هو محفوظ بحفظ الله عز وجل هناك محن كثيرة تعرض لها المسلمون وما من محنة يعني تعرض لها الإسلام إلا وخرج الإسلام ومنها قوياً ظاهراً بفضل الله سبحانه وتعالى طيب المحن هذه التي, التي نراها ونسمعها وهي حملة شديدة جداً بكل, بكل معاني الكلمة تهجير وقتل وتشريد وإفقار للناس وتحقيق لمقدرات الأمم والشعوب طبعا الشعوب المسلمة كل هذا يسير وفق حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يعود المسلمون وحتى يسوب المؤمنون, وحتى يسوب المؤمنون إلى رشدهم وحتى يراجعوا دينهم يعني هذه سنن وسنن الله جل وعلا لا تحابي أحدا يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن جل الذي ينصركم من بعده هي السنن حابة الصحابة يوم يوم أحد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و ومع, ومع النبي صلوات الله وسلامه عليه خير الأمم بعد الأنبياء والمؤسلين السحابة رضي الله تنم. هل هذا دفع عنه سنن الله سبحانه وتعالى أبدا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما آراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الأخيرة مكشف إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم لم يجاملهم الله سبحانه وتعالى إذا المقصود من ذلك إن النجوى من, من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ويرشد الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى وتوكلهم على الله جل وعلا هو سبب من أسباب دفع الأذى عنهم وسبب من أسباب يعني يعني عناية الله يا وعلا وعلبي والتوكل عمل قلبي القلوب تتوكل وعلى الله وحده لا شيء وحده لا غيره فليتوكل المؤمنون ولذلك يعني من الشعارات الجميلة التي إذا سمعها المؤمن نزلت علاق به نزلت علاق بيه بفضًا وسلاما شعارات الذي كان يرفعه إخواننا في بلاد الشام ما لنا غيرك يا الله ومش حد فعلا ليس له ليس أنا يعني ليس له من دون الله كشف وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا والتوكل من خصال الإيمان ومن أجل العبادات القلبية وتوكل الأنبياء وأعظم توكل توكل الأنبياء وتوكل الأنبياء يعلى الله جل وعلا في نصوة الدين نصوة أهل الإسلام كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وعليه من من الأنبياء يتوكلون على على الله جل وعلا في نصرة الدين ونصرة أهله وإعزاز الدين وإذلال الكافرين وهذا هو هو أعظم التوكل وعلى كل حال فالتوكل سمة من سمات أهل الإيمان يتوكلون على الله جل وعلا في كل شيء والتوكل هو من أعظم أسباب قضاء الحاجات ومن أعظم أسباب النجاح والفلاح ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه من كل شيء وكفيه من كل ما أهمه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتتميما لهذا الأدب النبوي لهذا الأدب القرآني جاءت السنة كذلك تتمم هذا الأدب فقد نهى في عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحيح أنه نهى إذا كنتم ثلاثة فليتناجع اثناني دون الثالث فإن ذلك يحزنه إذا كانوا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث يعني ولأن هذا يسبب يحزن المؤمن ويسبب نوع من ويسبب له أذن وهذا هو أدب السنة هنا تتمم القرآن وتبينه نعم فهذا تتميم لهذا الأدب وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم تنتقل ثم تنتقل السياق الآيات إلى آدم آخر. وهنا تج هنا يعني تلمح وعناية الله جل وعلا بعباد المؤمنين حين ينزل عليهم آيات يؤدبهم الله سبحانه وتعالى بها. يؤدبهم في زواج صدورهم وفي أنفسهم وفيما يتناجون به من ال من من الحليس. القرآن كذلك القرآن كله أداب وحكم ومعالي يريد الله جل وعلا أن يتأدب بها المؤمنون فانتقل سياق الأيات إلى أدب أخر من الأداب الرفيعة يا أيها الذين آمنوا وخطبهم كذلك برابطة الإيمان لتعلموا أنه ليس هناك رابطة بين المؤمنين إلا رابطة الإيمان أما رابطة أما الروابط التي يتربط الناس بها العصبية والحزبية والعشائرية والقبيلة لا لا يجتمع الناس ولا يجتمع المؤمنون حولها نعم إن الله أذهب عليكم عبية الجاهلية فعبية الجاهلية أخلاق الجاهلية كلها في ذلك الرباط الوسيق بين المؤمنين هو, هو رباط الإيمان وهنا يا أيها الذين أمنوا عموم يشمل يشمل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وهنا يخاطب الله عز وجل المؤمنين بخطاب الأمة الوحدة كنتم لمن؟ لكل المسلمين المؤمنين الذين أمنوا بالله يا تبارك وتعالى ربنا وبالإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بغض النظر عن الفوارق والأجناس والألوان لا كله كله كل هذه في ميزان الله جل وعلا ليس بشيء نعم كل كمل آدم وآدم من تراب لا فضل عربيا على أعجمي إلا بالطقوه والعمل الصالح ولذلك مهم جدا أن تعيش الفرح الممنين وأن تعيش كذلك أطراحة لا يكون إخواننا مثلا في في في في بلاد الشام أو في, في أو في فلسطين أو في ميانمار مثلا إخ إخواننا من من مسلم بوهينج مثلا يعني يعانون من يعني اضطهاد وزل وقتل ودشيد ونحن هنا بنتفرج على يعني الناس وتشاهد مباريات والجلسون على ال على على وبيحفظ مواعيد الأفلام ونحو ذلك هذه هذه هذه هي الوسائة الغسائية التي أرادها يعني هؤلاء المجرمون أن يعيش الناس فيها يعيشون بلا هدف وبلا تصال التصال ويقطعون الاتصال بين الماضي والحاضر ويقطعون الأواصر ليس, ليس هذا الدب المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق الملهم المحدث كان يتألم تألم في المدينة يتألم له أرامل العراق وأيتام العراق وهو في المدينة رضي الله تعالى عنه إذا المؤمن يعيش يعني يعيش واقع أمة أفرح وأح ليكونوا في منأ لأن لأن هكذا المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أمة واحدة تتكافى المؤمنون أمة واحدة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنائهم ويجير أدنائهم على أعلىهم هم كلهم تتكافى دماؤهم ما فيش كل كلهم أمة واحدة تقسيم الآن والتفتيت تفتيت المفتت وتمزيق الممزق ها هذه هذه للقضاء على المسلمين وعلى وعلى شوكة المسلمين يا أيوة الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فنشزو هذه الآية كما قال الإمام قتاد ابن دعامة السدوسي يا رحمه الله تعالى الإمام المفسر الكبير قال نزلت هذه الآية في مجالس الذكر في مجالس الذكر حين كان الصحابة يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجلسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم الله جل وعلا أن يفسح بعضهم لبعضهم إذن الآية هذه نزلت في في في أدب الاجتماع عند النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الاجتماع عموما فكان فكانوا يجلسون فكانوا إزراء وأحدهم يا مقبلا كل واحد تشبس به تشبس بمجلسه نعم و ولم يفسح بعضهم البعض فأمرهم الله عز وجل أن يفسح أن أن يفسح بعضهم لبعض أن يفسح بعضهم لبعض لذا قال يا أيها الذين منكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا أمرتم بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك يفسح بعضكم لبعض إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يتوسع وطبعا يعني الفسحة في المجلس يعني يوسع بعضكم يوسع بعضكم لبعض طبعا الكلام ده هو مش مجرد فصحة في في المكان. لا. هو الفصحة في المكان لن تكون الا بعد تكون هناك فصحة في ايه? في قلوب. كده? لازم القلوب الاول تكون ايه? تكون بينها كده? بين بينها مودة ومحبة. فلما يجي لك واحد كده واحد انت انت تحبه فانت تجلسه الى بجوارك وتفسح له وتربط على ظاهر. إذن الفسحة هنا مش فقط فسحة في المكان لا اللي هي الفسحة أولا في القلوب فسحه في قلوبه يفسح بعضكم لبعض في قلبه بالمودة والألفة والمحبة لما ترى أخاك يعني مقبلا تقابله بوجه عابس و... وأنت متربس به لا لا يسأل زميل خصال الإيمان اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يفسح الله لكم. والجزاء من جنس العمل. اذا اذا تفسحت قلوب بعضكم لبعض وترتب على ذلك طبعا الفسحة في المكان. كل واحد يفسح لاخيه. يعني يعني لا يعني لا, لا, لا يعني يعني لا يوم من احدكم حتى يحب لاقي ما يحبه نفسه. اذا كنت انت تحب القرب من, من النبي صلى الله عليه وسلم فتحب كذلك لاخوانك القرب. وكذلك في مجالس العلم وهذه هي النفوس النفوس الدقيقة الطيبة التي تحب الخير لنفسها ولإخوانها إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا التزموا لذلك يفسح الله لكم جزاء من جنس العمل إذا تفسحتم سيفسح الله لكم يوسع الله لكم في جنانه وفي وفي و و و و و و ويفسح لكم عنده سبحانه وفي أرزاقكم وفي أموالكم وفي أولادكم يفسح الله لكم عموما جزاء من جنس العام وإذا قيل نشوزه فنشوزه والنشوز هو الارتفاع عن المكان النشوز هو الحركة في ارتفاع الارتفاع وانظر إلى العظام كيف ننشوزها ثم نكسوها لحمه وهو لهذا الرجل الذي كان يستعد البعث انظر الى حماره وليجعلك ولي ايه للناس انظر الى الى الى العظام كيف انشزوا هيرتفع بعضها هو هو هو يرى ذلك يرى العظام الحمار ده اللي هو تحول الى عظام بالية. العظام بتتحرك ويرتفع بعضها على بعض وتتركب مع بعضها وصار حمارا عنده انظر الى العظام بكيف انشزوا ثم نكسوها لحما لما تركبت العظام كوسية العظام والأحمن أمانهم فلما تبين لو قال أعلم أن الله على كل شيء قدير طبعا هذه ليست في, في, في, في عزي وإنما هو في رجل كان ينكر البعث وهذا هو, هو الصريح في معنى الآية على كل حال وإذا قيل انشوزوا اتفعوا عن أماكنكم فانشوزوا لماذا؟ إذا كان هناك يعني كان هناك يأتي, يأتي المهاجرون البدريون لهم مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة في الشرع نعم وبينها النبي عليه صلى والسلام لعمر لما أراد أن يعاقب حاطبة ابن أبي بلتع قال وما يدرك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وإذا قيل انشزوا حيانا نكون هناك في واحد رجل لازم هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يجلس عن يمين أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن يسير العمى رضي الله عنه أمامه عثمان وعلي رضي الله عنه مسائر الصحابة وعثمان وعلي غالب كان يكتبون الوحي فهنا وإذا قيل نشوزوا لما واحد أحيانا يكونون أجف في حيأتي ناس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن هو يعني يفسح لهم فيا يأمر بعضهم لبعض وإذا قيل أن شزو لو كن لكم ارتفعوا عن أماكنكم هذه قوموا عن المجالسكم هذه أمركم النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا إلا لمصلحة شرعية فان يعني قوموا حتى لو أمركم بالقيم ثم يبين الله سبحانه وتعالى بأن لا تظن بأن إقامة بأن ارتفاعكم عن مجالسكم هذه تنقسكم عند الله لا هذه تواضع وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم لذلك قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة يعني ارتفعوكم عن مجلسكم هذه والتزامكم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه عليه سيكون بإذن الله جل على سببا لرفعتكم عند الله سبحانه وتعالى وأكاذب المؤمن يرتفع عند الله جل على بالتزامه أوامره الله جل وعلا وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام جزء قال جل على يرفع الله الذين آمنوا منكم الجواب هنا واذا قيل أن شزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أخذوا العلم ضاجت المؤمن يرتفع بالتزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى وكذلك يرتفع والذين أوتوا العلم درجات كذلك والذين أوتوا العلم تعلم أن العلم هبة ومنحة ربانية يهبوها الله عز وجل لمن يشاء من عباده والذين أوتوا العلم درجات يرفعوا الله عز وجل المؤمن العالم فوق المؤمن غير العالم يوم قيامه والعلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورشة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا دي عمل وإنما, ورّ وإنما ورسوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر الحديث عند الترمذي وغيره يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن انتبه هنا إلى أن العلم ال الذي يرتفع به صاحبه هو, هو العلم النافع العلم الذي يظهر على, على الجوارح فيصبغ الجوارح بصبغة الطاعة والعبودية ويصبغ القلوب بسبغة الإخلاص والإنابة إلى, إلى, إلى الله جل وعلا هذا هو العلم النافع ليس كل علم ينفع صاحبه هناك علوم لا تنفع سعاد منها النبي عليه الصلاة والسلام فالعلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره لذلك قال السلف إنما العلم الخشية وأخذوها من قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والدرجات في العلو والله بما تعملون خبير يحذرهم الله سبحانه وتعالى لأنه خبير مطلع على أعمال دقائقها صغارها وكبارها حتى الدقائق والله بما تعملون خبير يعني انتبه إلى أن الله جل وعلا يعلم ما يعلم ما يخالج صدرك وما تحويه الصدور وما تكنه الضمائر فالله جل وعلا يعلم والله بما تعملون خبير خبير لا يخف عليه شيء من أعمالكم وهنا يتعلق بهذه الآية إذن إذن هذا أدب هذا أدب رفيع آخر أدب الله عباده المؤمنين فصحة في المجالس والفصحة مجالس تكون هذا بهذا بساطة في المكان وهنا يتعلق بهذه بهذه الآية مسألتان مسألة الأولى مسألة القيام للقادم المسألة القيام للقادم مسألة اختلف فيها العلماء منهم من أجل من أجاز القيام للقادم نعم على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديثه الصحيح لما قدم أسعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم ومنهم من منع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ومنهم من فصل ذلك بالتفصيل فقال فذهب إلى... إلى القيام لقادم من سفر وللعالم والكبير إذا كان, هو... يعني إذا كان... إذا كان هو لا يع... وهو لا يحب ذلك نعم فلذلك التفصيل هو القول الذي هو أقرب الأقوال في هذه المسألة نعم هو الذي يجمع بين الأدلة والصحابة رضي الله وطلع عنهم مع محبتهم كما, كما قال أنا رضي الله عنه لم يكن شيء أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان كانوا لا يقومون له لعلمهم بكراهته لذلك صلوات الله وسلم عليه على كل حال المسألة فيها تفصيل إذا كان قادم الصفاء أو الذي يحتاج إلى معاونة لا, لا بأسة أو الكبير لا بأس بالقيام لو لكن هو لا يحب ذلك لأنه من أحب أن أن يتمثل قياما فليتبوأ مقعده من النار هناك عادة من عادات من عادة العاجم أن يجلس أحدهم ثم يقوم بالباقي حوله جلو قياما وهذه وهذه عادة العاجم ليست من عادات المسلمين جميع قيام أو الجميع جلوس المسألة الثانية هل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله وسلم عليه وسلم الذي الثابت في الصحيحين والذي هو الشفعي وغيره من من من علي عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقيم الرجل لا يقيم الرجل الرجل من مكانه في من من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسح وتوسع هذا ليس ليس هناك تعارض بين هذه الآية وبين الحديث حديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسح وتوسع معناه إن لا يأتي واحد ويقول له فلاد أم مجلسك ويجلس هو مكانه لا هذا في هذا ماني عنه لكن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت هناك مصطلح أمر العالم فلان إنه يفسح لفلان أو نحو ذلك مع هذه مسألة فيها ساعة وهي التي جاء جاء يعني جاء أبي أبي القرآن لكن لا ولا لا يأتي واحد ويقيم واحد ويجلس واجف يجلس هو فيه ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لأن هو روى هذا الحديث كان إذا قام له أحد من مجلس لا يجلس في مجلس أبدا. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم إنه كبير ابن عمه رضي الله عنه من علماء الصحابة رضي الله عنه كان إذا إذا, إذا قدم فقام له أحد لا لا يجلس فيه لأنه هو هو هو الذي روى هذا هذا الحديث وهذا من احتياط ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فإجلس فيه ولكن تفسح وتوسع إذن هذه هذه يعني هذه مسألة ثانية في هذا الباب وإذا كان هذا فعل ابن عمر رضي الله تبارك وان رضي الله عنه كان إذا قدم فوجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم من أفناء الناس يعني من عامه الناس فكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان ينحل من ربيعه رضي الله عنه سيد القراء وهذا أيضا هو والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليليني منكم قولوا الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الأحلام والنوى إنهم يكونون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحملوا عنه الدين ويحملوا عنه السنن ويعقلوا عنه أوامره وصلواته وسلم فففينقلونها للناس إذا إذا الآية هنا تؤدب المؤمنين في مجالسهم وتؤدبهم كذلك في قلوبهم أن يفسح بعضهم لبعض في قلبه ثم يفسحوا بعد ذلك في في الأماكن والأدب للجالس للذي يأتي أنه ي أن يجلس حيث انتهى به المجلس هذا الأدب أيضا لم يأتي واحد في مجلس وجد الناس يا يجلس, يجلس حيث وجد فرجة في المكان جلس لم يجد يجلس خلف القوم لحديث الثلاثة نفر الذي الذي رواه البخاري والمسلم أن مسلم كان يحدث أصحابه في المجلس فجاء جاء ثلاثة أما أحدهم فوجد فرجة فجلس وأما الثاني فلم يجد فجلس خلفي خلف المجلس وأما الثالث فأدبع أعرض وانصرف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى حيث قال وسأحديثكم بحديث الثلاثة لما قدموا علي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم أما الأول فآوى فآواه الله وجد فوجة فجلس وأما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه استحى أنه وجد المجلس يعني تماما فجلس خلف المجلس وأما الثالث فأعراض فأعرض الله عنه ففهم العلماء من ذلك خطورة الإعراض عن مجالس الذك وخطورة الانصراف عنها بلا داع لأن الثلاثة واحد دخل فجلس وجد فرجة هذا الأدب والثاني استحيى استحيى الله منه ف يعني لم يجد فرجة فجلس خلف الناس والثالث أتباع من صرف، فاعرض الله عز وجل عنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله النبينا ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.